في القرآن الكريم، وكنا ذكرنا أن للنصر والتمكين شروط، وله مراحل، وله أهداف، وله أسباب، فأحيانا نتكلم في المراحل، وأحيانا نتكلم في الأسباب، وأحيانا نتكلم في الأهداف، وأحيانا نتكلم. في الأهداف وأحيانا نتكلم في الشروط ومما ذكرنا آنفاً من الشروط تحقيق الإيمان وتحقيق شروط لا إله إلا الله وعد الله الذين آملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن هذا وعد الله تعالى فما هو الشرط؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا تحقيق العبادة لله تعالى ومحاربة الشرك بكل أنواعه وأصنافه من شروط التمكين تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومحاربة الشرك حتى تصير الأغلبية من هذه الأمة على هذا الأمر العبادة العبادة في اللغة هي الزل والخضوع وفي الشرع قال ابن القيم رحمه الله هي تجمع أصلين كمال المحبة كمال الزل مع كمال المحبة، ولا يجتمعان إلا من العبد لله رب العالمين، فإن العبد مع العبد إن أحبه لم يزل له، وإن زل له فإنه يبغضه، لأنه له ند ولأنه له نظير، ولكن لفارق ما بين العبد وربه لابد أن يجتمع في العبودية. كمال الحب مع كمال الزل وهي تشمل أيضا المحبة والخوف والرجاء ومثل لهم برأس الطائر وجناحاء رأس الطائر محبة الله تعالى إن قتع الرأس مات الطائر وإن قتع الجناحان أو أحدهما عجز عن الطيران وأصبح فريسة لكل صائد وابن وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العبادة بتعريف جامع شامل قال العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تعريف جامع شامل، وهو يشمل العبادات المحضة والمعاملات المشروعة، كذلك يشمل الأخلاق ويشمل العادات المقتربة بالنيات الصالحة. قال معاذ رضي الله عنه إني والله لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كذلك هو يحتسب أكلته وشربته. كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى يتقوى بنومه وأكله وشربه على طاعة الله تعالى فتصبح هذه الأشياء عبادة لله عز وجل هذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يشمل التشريع لكل مناحي الحياة بدءا من أدب الطعام والشراب انتهاءا به سياسة الحكم والدولة كل هذه الأشياء محكومة بشرع الله تعالى إذن هي عبادة لله رب العالمين ومن سمرات العبادة أنها تغزي العقيدة وتكسب القلب محبة الله تعالى وهيبته وخشيته والعبادة هي الدليل العملي والبرهان الأكيد على صدق الإنسان في دعوة الإيمان ومن سمرات العباد أيضاً الأخلاق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تعلم المسلم الصبر والنظام والأخلاق حينما يسمع المسلم الصلاة خير من النوم يقوم من دفء الفراش ومن لذة النوم مستجيبا لله تعالى، وحينما يسمع حي وحينما يسمع حي على الصلاة يترك البيع والشراء وينتظم مع الجماعة في صلاة لله رب العالمين والزكاة فيها الجود والسخاء فيها طهارة للفقراء والأغنياء طهر للفقراء من الحقد والحسد وطهر للأغنياء من البخل والشح وطهر للمجتمع بأسره من إصارة القلاقل والحروب بين الأغنياء والفقراء والصيام فيه تربية للإرادة وكبح جماح الشهوات ومخلفة العادات ومراقبة الله تعالى وإحياء للضمائر هذه العبادات أكسبت المسلم أخلاقاً عالياً ولها أيضاً سمرات اجتماعية فالمسلم يصلي كل يوم في جماعة خمس مرات هذه الجماعة تحدث التآلف والتعاون بين المسلمين مظاهر إصلاح اجتماعي وكل جمعة تجمع الحي وفي السنة مرتين صلاة العيد تجمع أهل المدينة جميعا ويجتمعون في موسم الحج من كل قطر ومن كل بلد ودولة وصخع ومدينة وقرية وحي يست يستنفرون إلى بيت الله الحرام لاجتماع عام يجمع بين المسلمين فيتدرسون بينهم مشاكلهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يشهدوا منافع روحية ومنافع مادية ومنافع سياسية واقتصادية واجتماعية واقتصادية ليشهدوا منافع لهم وفي الزكاة التكافل بين المسلمين تكافل يجعل الفقير غنيا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وفي زكاة الفطر تتسع دائرة التكافل حتى تحدث إغناء استطراقيا بين المسلمين كل من كان عنده يعطي من كان دونه في زكاة الفطر ومن حكمة الله تعالى أن قدر في أموال الأغنياء قدرا لا يضر بالأغنياء بينما هو ينفع الفقراء لا يضر بالأغنياء بينما هو ينفع الفقراء هذا المقدار ومن حكمة الله تعالى في تشريع الزكاة كلما ازدادت الراحة في تحصيل المال كلما ازداد الخارج وكلما ازدادت التعب في تحصيل المال كلما قل مقدار الخارج لأن المشرع عليم حكيم خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ففي زكاة الركاز الخمس أكثرها راحة الخمس وفيما سقي بالراحة العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر وفي زكاة المال والتجارة ربع العشر وهو أكثرها تعبا على خلاف الضرائب الضرائب كلما ازداد في التعب كلما ازداد المطلوب لأن هذا تشريع البشر وهذا تشريع رب البشر وأضف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وأضف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده فيحدث التكافل بأشمل وأوسع بين مجتمع المسلمين فلا يوجد فيهم محتاج ولا فقير وهذه سمرة من سمرات العبادات من سمرات العباد، من سمرات العبادة تحصين وتز وتزكية العقيدة والأخلاق والإصلاح الاجتماعي بين المسلمين أما الشرك ومحاربته فهو من وسائل التمكين لهذا الدين والشرك منه هو أكبر ومنه هو أصغر الأكبر مناخض لأصل التوحيد والأصغر منافي لكمال التوحيد وأصل الشرك منذ زمن نوح عليه السلام وهو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين وقالوا لا تزرن آلهتكم ولا تزرن ودا ولا سواع، ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالة قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن ينصبوا لهم في مجالسهم أنصابا كي تذكرونهم بصلاحهم فتفعلون مثلهم فنصبوا لهم أنصابا بأسمائهم في مجالسهم جيل انتهى ونسي العلم فأوحى الشيطان إلى الجيل الذي بعده أن آباءكم كانوا يعبدون هذه ويتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى هذا أصل الشرك ونشأته من زمن سيدنا نوح كما قال ابن عباس حبر هذه الأمة منهما هو أصغر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عليه أمتي الشرك الأصغر قالوا ومن الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا منهم الأجر الرياء يحبط العمل المقارن له والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال لأن أشركت ليحبطن عملك فيسير الرياء شرك أصغر وهو ككبائر الزنوب وكذلك الحلف بالله الحلف بغير الله وكفرت أن يقول لا إله إلا الله ومنه قولك ما شاء الله وشئت قالها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحدا وقولك لولا الله وفلان العطف بالواو تقتضي الندية أنت مخطئ إذا عطفت بالواو إذا عطفت بثمّة لست مخطئا الإسلام بحسبك على الواو وثمّة في الكلام فما بالك بالدماء الإسلام بحسبك على الواو وثمّة في النطق باللسان فما بالك بالدماء هذا من الشرك الأصغر أما الشرك الأكبر فهو أنواع منها شرك الدعاء وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو رب فلما اعتزلهم وما يعبدون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء مرة سماهم أموات ومرة سماهم عباد أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون وهناك شرك التحليل والتحريم والقوانين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي أنهم كانوا يحلون يحلون الحرام ويحرمون الحلال فاتبعوهم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفص وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه إنكم لم يشركون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لقد عاب الله عز وجل على أهل الجاهلية أنهم حللوا وحرموا من عند أنفسهم ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون يقول ابن عباس رضي الله عنهما من أراد أن يتعرف على جهل العرب فليقرأ من سورة الأنعام ما فوق المئة سلسون آية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 لله وحده سبحانه وتعالى فهناك شرك الدعاء وشرك التحليل والتحريم جاء في الحديث القدسي إني خلقت عباد حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهناك شرك الإرادة والقصد أن يريد العبد بعمله الدنيا إرادة كلية كاملة كشأن المنافقين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ليس له هدف من الأعمال إلا الدنيا ليس على بنيه الله ولا الدار الآخرة النوع الرابع شرك المحبة المستلزم للتعظيم والإجلال والخدوة والإزلال لمن يحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أقول قولي هذا وأستغفر الله لوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قيل أن هذه الشهادة أسرها في فترة الإنسان أن يقول ربي الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله مين دول المشركين اللي بعبدوا اللات وعز ومناو وهبل الفطرة تقول الله حينما ركب عكرمه ابن أبي جهل المركب فرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة هاجت الريح وارتفعت الأمواج بالمركب فقال ربان السفينة لركاب السفينة وفيهم عكرمة لا ينجيكم من هذا الموقف إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين في وقت القرب المشرك لا يجد إلا الله يلقى إليه في وقت القرب والشد بدافع ماذا؟ بدافع الفطرة فعكرم قال والله هذا الذي فررت منه هذا الذي فررت منه وهذا الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم عهد علي إن عدت إلى مكة لأضعن يدي في يده صلى الله عليه وسلم فالشرك بيطمس نور الفطرة في الإنسان ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح وهذا يعني ضرب المسل الرفيعة وارتفاع النفس وهو أيضا يضرب العزة في قلب الناس الشرك يضرب العزة ويخفضها لأنه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن الشرك من آساره أن يحطم وحدة النفس البشرية وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون عبد له إله واحد بأمره بأمر واحد وآخر له عدة آلهة هذا يمر بأمر وذاك بأمر وذاك بأمر أصبح مشتت بين الآلهة الشتى فهو يصلي لله ويتعامل في البيع والشراء لإله آخر يحلل له الربا والغش والخداع ويتبع شهواته لإله ثالث يبيح له الشهوات والعلاقات الغير مشروعة ليس عبد الإله واحد ماذا فعل فيه الشرك حطم وحدة النفس البشري ومن آسره حبوط جميع الأعمال هذا في الشرك الأكبر بأنواعه الأربعة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فنسأل الله عز وجل أن يعفينا كما دع نبي الله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام تقول أصلا أنا مش خايف من الشرك الأكبر أنا خايف من الشرك الأصغر أن أقع فيه أقول لك أبو الأنبياء خاف من أكبر مش من الأصغر بس ماذا قال قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجب عليك أن تخاف من كل أنواع الشرك أكبر وأصغر اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أصطر عوراتنا اللهم أبدنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد الشدة يسرى ومن بعد الشدة فرجا ومن بعد العسر يسرى اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم على المنكر اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعذاوتك من عاداك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقوم الصلاة